ق الحَسَن وَقَد خَلَت مِن قَابم المَثولات وَإِن رَبَّكَ لَذُ مَفَِةِ لَِّ سلَظُمم وَإِن رَبَّكَ لَ شَديدُ ال لاقابَ وَيقُول الذيذين كَفَ لَول أُزِل عَلَه آيةُّ من رب إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل هنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاد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 كَا يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الضَّرَّ بِقَوْمٍ سوء فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خوفا وطمعا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 يرين الا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالعدو والانصار قل مرب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْظُلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعْنُوا لِلَّهِ شُرَكًا فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمال السيل زبدا رابيا ومما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 126. كذلك يضرب الله الأمثال 127. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا مَا وَاهُمْ جَنَّمُوا وَبِئْسَ